يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل فِي ضلال مبين وآخرين منهم لم يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حمل التوراة ثم لَمْ يَحْمِلُوها ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارَا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ يا أيها الذين هادوا إن زعمتم, إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا, فتمنوا الموت إن تم صادقين ولا يتمنون ابدا بما قدمت ايجيم والله عليم بالظالمين الله الحمد لله رب العالمين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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل إن الموت الذي تفضون منه فإنه ملاقيكم ثم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 فَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَابْتَغُوا مِن مَّرْضَاتِهِ وَاعْبُدُوا اذكروا الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذا راؤوا تجارة او لهوا نفضوا اليها ان سقطوا اليها وتركوك قائما قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ الله